فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا بيها باكين كذلك وأورثناها قوما آخرين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 هؤلاء يقولون إن هي إلا موتة الأولى وما نحن بمن شرّين فأتوا بأباءنا إن كنتم فاضقين أهُم خير أَهُمْ أهُم خير أن قوم تبعوا والذين من قبلهم أهلَكناهم إنهم كانوا مجرمين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 إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوْطِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوهُ فَوقَ مِنْ عِبَادِ الْحَمِيمِ ثُمَّ صُبُّوهُ فَوقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ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 وزوجناهم بحور نعيم يدعون فيها بكل فاكهة آمين لا يدوقون فيها لا يدوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم فضمن ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلذلك لعلهم يتلككون فارتقر إنهم مرتقبون